بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألفقني بالطبيق الأعلى. <تصفيق> الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الأعلى <تصفيق> بل الرفيع العلى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا وَسَيَجْذِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَعَدًا من برء أمام الناس ليرد الحقوم فنظروا إليه ونظر إليهم واجتبت البكاء في المسجد أوصى على منبره في آخر أيامه وصايا منها لا تتخذوا قبري وطنا يعبد من دون الله ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ثم أوصى الأمة بالصلاة ألعملنا بالوصية أم ضيعناها وقال يا أيها الناس من أخذت له مالا بعد مالي فليأخذ منه من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم موقف صعب فلما صعب وصل عكاشته إلى المنبر ألقى العصار من يده ثم ضم جسم الشريف ومرض وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول جسمي لجسمك خدا خدا أمين جسمك فذاء فضج المسجد بالبكاء موقف حزين نظر إلى أصحابه نظرة ودا وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامه ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما وجهه كأنه فلقت القمر دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه وكرب أبتاه فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم, بعد اليوم ثم مالت يده وهدأت أغنازه وسكت قلبه وخرجت الروح بلا بأليها فإنا لله وإنا إليه رجعون بكت كالمنابر بكت كالمنابر بكت <تصفيق> كالمنابر بكتك المنابر بكت كلها بأبي أنت وأمي يا عين في تبين في تلك الساعات في تلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فمنهم من خطى مغشيا علي منهم من لم يستطع القيام أعظم المصار منهم من نفس لسانه فلم يستطع الكلام إنها مصيبة عظمى وخطب جلل إنه فقر قيام سيد ولد آد غير قص لا وصام وغير من عبد رب الأنام بل الرفيق أعلى مات من أعلى. مات وما تعطلت المسيرة ولن تتعطل ولن تقف بموت أحد أو حياته بل الرفيق أعلى لئن عرف التالي تاريخ أوسا بل فلله أوس القادمون وخزرجوا وإن كنوز الغيب تقفى طلاعا صابرة رغم المكائد تخرجوا ابن ياسين والرنكيسي أبو الوليد وغيرهم من الأطرال أدوا الأمانة سبقون إلى الجنة بإذن الله وأنا وأنت ماذا قدمنا هذا هو السؤال وعليكم الجواب صهيل ليرموك بالمدينة النبوية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 وكل ضلاله في النام عباد الله منذ سنوات طوال وأمة الإسلام تعاني ما تعاني من الأهوال قتل وتشريد وهدكم محارم وكأس النائبات فينا دهاق الأقصاء منذ عقود وهو ين ويشتكي والأهات تأتي من الشيشان وكشمير بكث وقبلها دناو وأفغانستان ومن البوسنة وكوسوفا كانت تأتينا الأخبار أخبار الاغتصابات والانتهاكات والمعتقلات واليوم عراقنا جريح محاصر والعراقيات يرسلن الرسائل والاستغاثات أرسلت إحداثن رسالة من المعتقل تقول فيها أدركونا فبطوننا وأرحامنا تحمل أبناء الصليبيين وتتتابع المصائب والابتلاءات بالأمس القريب قتلوا أحمد ياسين غدرا ثم ما كاد الدموعنا تجف حتى أتبعوه بالرنتيسي عبد العزيز ثم فجعنا بأبي الوليد المجاهد الصنديد والمقاتل العنيد يا رب يا رب يا فارج الأزمات والكربي وكاشف الغم والويلات والنواب، إليك وحدك نشكو ما ألم بنا، فقد غدونا نعاني شر من قلبي، في كل صقع من الأصقاع نازلة بالمسلمين وحال العرب في تعبي، يا رب هذه شعوب الأرض قد وثبت وأمتي بعد لم ترق أو تثبي، يا عالم الغيب يا سؤلي يا مؤتملي. متى تعود إلينا وحدة العربي تعود في قوة والدين يعصمها من المهاوي التي تودي إلى العطبي نعم أحبتي نصائب وآلام أردت اليوم أن أخففها وأذكر نفسي وإياكم أنه ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها وما من بلية إلا وهناك أطم منها وإذا تذكرنا المصائب العظام هان علينا ما دون ذلك لن يضر الأمة موت فلان أو فلان فقد فقدت الأمة قبل هؤلاء محمد بن عبد الله عليه صلوات الله نعم كل المصائب تهون عند هذه المصيبة قال أبو الجوزاء كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه وقال يا عبد الله اتق الله فإن لك في رسول الله أسوة حسنة تذكرت لما فرق الدهر بيننا فأزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يموت في يومه مات في غدي عباد الله كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين كان في مسجده صلى الله عليه وسلم جذع نخل يتكئ إليه عندما كان يخطب فأقاموا له منبرا ليقوم عليه فلما مر بجانب الجذ حن وبكاء وصاح كما يصيح الطفل فنزل إليه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه فجعل يهدى كما يهدى الطفل الصغير الذي يسكن عند بكائه فقال بأبه وأمي لو لم اعتنقه لحن وبكى إلى يوم القيامة كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال هذه خشبة فحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه روي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قبل دفنه فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب فلما دفن صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان ما أمر عيش من فارق الأحباب خصوصا من كانت رؤيته حياة للألباب لقد أدرك المسلمون عظم المصيبة التي أصابتهم بفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وأيقنوا أن أبواب الشر قد انفتحت عليهم وأن الفتن آتية لا محاله وأن اللحظة التي طال منتظرها أهل النفاق قد حان زمانها أخرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا لا يغشين أمة من بعدي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع من دينهم بعرض من الدنيا قليل صححه الألباني رحمه الله ولقد أشار محمد بن إسحاق بكلمات صادقة وتصوير رائع إلى الآثار التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والحالة التي أصبح عليها المسلمون بعد فراقه صلوات رب وسلامه عليه فقال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم قلت أنا يا الله كيف لو رأى حالنا وماذا صنعت بنا اليهودية والنصرانية بتعاون مع المنافقين والخائنين؟ قال القرطبي مبينا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور قال من أعظم المصائب المصيبة في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بيا فإنها أعظم المصائب صدق بأبيه وأمي لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب به المسلم من بعده إلى يوم القيامة فبموته انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه عباد الله لقد أكد القرآن العظيم حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه قبل إخوانه من الأنبياء والمرسلين قال الله إنك ميت وإنهم ميتون فلما قرأه صلى الله عليه وسلم قال نعيت إلي نفسي قال الله فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال القرطبي فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن فقد الرسل بموت أو قتل وكما أخبرنا القرآن بموته وببشريته أخبرنا هو كذلك بأبه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه عن جابر رضي الله عنه قال يوم كان حجة الوداع وقد التفت الجموع والأفئدة من حوله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وقال بل لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا قال النووي وفيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين ولهذا سميت حجة الوداع وأخذ يودع الناس قال معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته تأمل في تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يودع أحد شباب الإسلام سفيرا إلى اليمن فقال يا معاذ إنك أسى أن تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم كيف لا يبكي وهو الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور نسينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا نلام على محبتكم ويتفينا شرف النلام وما علينا ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا عباد الله إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة وأعظم حدث مر على أمة الإسلام وكل حدث مهم تسبقه علامات وإشارات تشير إلى وقوعه ومن تلك الإشارات فتح مكة وإقبال الناس على دين الله أفواجا وأنزل الله عليه في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما سمعها عمر رضي الله عنه قال ما بعد التمام إلا النقصان ونزل عليه في أواسط أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه الآيات والأحداث مؤشرات تدل على أن مهمته صلى الله عليه وسلم قد انتهت وأن عليه الإكثار من الدعاء والاستغفار والاستعداد للقاء الرفيق الأعلى نعم أحبتي لقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فأخذ بعد عودته من حجة الوداع يرغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه قبل أن يحرموا ذلك حتى قال لهم يوما والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله فبكى أصحابه رضوان الله عليهم وبدأوا يستشعرون أن حبيبهم بدأ يودعهم وفي أواخر الأيام خرج إلى أحد وصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات فلما رجع انصرف إلى المنبر فقال يا أيها الناس إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم من الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كل هذه العبارات دلائل ومؤشرات إلى قرب الأجل والنهاية التي لا بد منها لكل كائن كان فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت وفي جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته أيقض مولاه أبا مويهبة وقال له إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل القبور ليهلكم ما أصبحتم فيه فيما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى، ثم أقبل على أبو أيهبة فقال: يا أبا أيهبة، إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو أيهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال لا والله فقال لا والله يا أبا مويبة لقد اخترت لقاء ربي لقد اخترت لقاء الله والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف بعد أن قال لهم إنا بكم لاحقون وبعد رجوعه من البقيع بدأ وجعه الذي قبض فيه فدخل على عائشة ووجدها تشكو صداعا في رأسها وتقول وَا رَأْسَاهُ فقال بل أنا والله يا عائشة وَا ثم قال لها مهدئا من روعها ومداعبا لها على ما به من شدة الألم فقال لها وما ضرك يا عائشة لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقالت له وهي تداعبه ولم تعلم أن هذا المرض هو الذي سينقله إلى ربه قالت والله لك أني ولو قد فعلت يعني مدت لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم ازداد به الوجع وبدأ يطوف على نسائه وهو يقول لهم أين أنا غدا أين أنا غدا فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأدنا له تأمل إلى مراعاته خواطر نسائه مع شدة مرضه واستمر معه المرض ثلاثة عشر يوما وقيل أربعة عشر والمرض يزداد عليه يوما بعد يوم زيادة في التشريف والتكريم فقول عائشة رضي الله عنها كنت كثيرا ما أسمعه في أيام مرضه يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره فسمعته وهو يحتضر يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة فعلمت أنه يخير فقلت إذا لا يختارنا إذا لا يختارنا لقد اشتاق إلى لقاء ربه كما اشتاق ربه إلى لقائه وفي أيام مرضه مر أبو بكر والعباس على مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال لهم أبو بكر ما يبكيكم فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج إليهم معصوب الرأس يهادى بين علي والفضل تخط قدماه في الأرض صعد المنبر لآخر مرة في حياته صعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتهى يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدء أو كل جند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفوز بحبيب الله يأت جبت السماوات أو ما فوقه الندجا على منورة درية نجمي ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في العينق الرسمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهمي صعد المنبر بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن البشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أكهاكم فعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم واجتد البكاء في المسجد قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي وقال يا أيها الناس من ضربته من أخذته له مالا هذا مالي فليأخذ منه من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار فقام عكاش بن محصن الأصدي أمام الناس قائلا يا رسول الله أما إنك قد طلبت القصاص منك فأنا أريد أن أقتص منك وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدث طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني وأنت أرضت نفسك الآن بالقصاص فقام علي رضي الله عنه فقال أنا في القصاص أنا في القصاص فداء له كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال بأبيه وأمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذن إلا فداك أروح وقد ختمت على قوادي بحبك أن يحل به سواك إذا شبك الدموع في خدود تبين من بكى من من تباك فقال صلى الله عليه وسلم لا يا علي بل يقتص مني فأمر بالعصى التي كانت معه يوم بدر فأتي بها ورفعها عكاشته في يده واتجه نحو المنبر وارتفع صوت البكاء في المسجد موقف من أشد المواقف وأصعبها على أصحاب محمد حبيبهم في مرض شديد وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصار من يده ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول جسمي لجسمك فداء جسمي لجسمك فداء فضج المسجد بالبكاء أوصى على منبره أوصى على منبره في آخر أيامه وصايا منها أوصيكم بالأنصار فهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذين لهم فقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم ثم حذر الأمم من اليهود والنصارى فقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبائهم مساجد فلا تتخذوا قبر وثن يعبد من دون الله ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يختلط على الناس دينهم ثم اوصل الأمة بالصلاة فهي صلتها بربها وقره عينها فقال من منبره الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاه وما ملكت ايمانكم فكيف هي صلاتنا اليوم وهل امنا بالوصيه أم ضيعناها هل عمنا بالوصية أم ضيعناها ثم نزل عن المنبر ولم يسعد عليه مرة أخرى بكت كالمنابر بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي رد الحقوق ورد المظالم وبدأ يستعد للقاء ربه فدنت ساعة الرحيل واشتد عليه الوجع وزاد عليه الألم مضاعفة للأجر وربعة للدرجات وفي فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر إذ انكسف الستار الذي على بيت عائشة ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما وجهه كأنه فلقة القمر كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراسة متكاملة لصلاة الفجر قلت آه قلت آه ثم آه ثم آه كيف لرأى الحبيب صفوفنا في صلاة الفجر اليوم نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة وما كشف ذلك الستار بعد ذلك اليوم كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم وأسدل الشتار وكانت آخر نظره وآخر ابتسامه وطفق الألم والوجع يزداد عليه صلوات ربي وسلامه عليه وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها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 ما كنت لأفشي شر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها أخبرت بذلك بعد وفاته صارها في الأولى فقال لها إنه يقبض في مرضه هذا فبكت ثم صارها الثانية فقال وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ففرحت ففرحت رضي الله عنها وأرضاها ستلحق بأبيها ستلحق بأبيها في مقعد الصدق عند ملك مقتدر، فكيف لا تفرح؟ وقد بشرها بأنها سيدة نساء العالمين. ثم دعا بالحسن والحسين، فقبلهما وذكرهما ووعظهما. ثم دعا أزواجه، فوعظهن وذكرهن. ثم دانت لحظات الاحتضار ثم دانت لحظات الانتظار. وأخذ الوجع يشتد ويزيد كان يقول لعائشة لمازل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر قلت أنا قاتل الله اليهود فلقد سموا نبينا ومسلسل غدرهم ومكرهم لم ينتهي إلى اليوم ثم أسندت عائشة إلى صدرها وكانت تقول من أعظم نعم الله عليا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وقد جمع الله بين ريقي وريقه عند موته وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك فأخذت عائشة منه لعلمها أن حبيبها يحب السواك تقول فلينت له بريقي ثم أعطيته إياه فأخذ يستاك ويضع يده في ركوة في هماء ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت سكرات فقل عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم وما إن فرق من السواك فقد رفع يده مشيرا بسبابته وشخص بصره نحو السقف فلقد التفتت حوله ملائكه الرحمن فلقد التفتت حوله ملائكه الرحمن لتشجيعه الى الملئ الاعلى فلقد التفت حوله ملائكه الرحمن لتشجيعه إلى الملئ الأعلى للقاء ربه فتحركت شفتاه فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه فأصدت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ألحثني بطبيق الأعلى اللهم الغفيق الأعلى بل الرقيق الأعلى اللهم الغفيق الأعلى اللهم الغفيق الأعلى قال خاسا آثا ثم مالت يده وهدأت أمفازه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى بأريها مالت أظهر يد وهدأت أذكى الأنفاس وسكت أعظم قلب وخرجت أظهر وأذكى روح فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فعظم الله أجري وأجركم فعظم الله أجري وأجركم اللهم أجرنا بمسيبتنا خيرا يا رب العالمين وأظلمت المدينة على ساكنيها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 حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة واقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم أما فاطمة فلما سمعت بالخبر بكت بكت وقالت وأبتاه وأبتاه أجاب رب دعاه وأبتاه جنات الفردوت مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت رضي الله عنها لأنس يا أنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحط التراب على رسول الله؟ قلت والله ما طابت، قلت والله ما طابت، ولكن أرغمناه إرغاماً. أما عمر فقد استل سيفه وقام يحلف للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وأخذ يقول للناس والله لا يرجعنا رسول الله. كما رجع موسى فليقفت عن أيدي رجالا ونساء دعموا أنه قد مات في تلك الساعات في تلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلون زلزالا شديدا فمنهم من خر مغشيا عليه ومنهم من لم يستطع القيام ومنهم من حبث لسانه فلم يستطع الكلام ومنهم من أنكر موته من شدة هول الصدمة والمصيبة إنها مصيبة عظمى وخطب جلل إنه فض وغياب سيد ولد آدم خير من صلا وصام وغير من عبد رب الأنام لكن الله ذبث الأمة في شخص أبي بكر رضي الله عنه خليفته وصاحبه في الغار وللحديث بقية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 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أحبتي أوصيكم نفسي بثقوى الله اتقوا الله عباد الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله عباد الله ولئن أظهر الصديق رضي الله عنه رباطة جأشٍ وثباتاً وقوةً أمام المسلمين عندما خرج عليهم ليؤكد نبأ وفاته صلى الله عليه وسلم ولئن صرخ فيهم قائلا من كان يعبد محمدا فأكد باسمه مجردا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إن كان قد ثبت أمام الناس فإنه لم يستطع أن يثبت أو يتمالك نفسه أمام ذلك الجسد الطاهر وقد تمدد أمامه لا يستطيع حراكا فأكب عليه باكيا وقبل ما بين عينيه ممدعا قالت عائشة أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنجي حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد مرتها، وفي رواية لأحمد أنه رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه فأخذه بين يديه فمدفاه وقبل جبهته ثم قال وانبيا ثم رفع رأسه ثم حد رفاهه. وقبل جبهته ثم قال واصف ثم رفع رأسه وحد رفاه وقبل جبهته ثم قال واخليلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفكف دموعه وربط الله على قلبه وخرج على الناس وهو على حال الله يعلمها إلا الله فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد محمدا, فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ عليهم فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا قلبت على أعقابكم ومن يقلب على أعقبيه فلا يضر الله شيئا وتجد الله الشاكرين قال ابن عباس كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية إلا لما تلاه أبو بكر فتلقاه الناس وما أسمعن فر من الناس إلا يكلوها أما عمر فيقول ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى أهويت على الأرض علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر فرجعت السكينة إلى الناس وهدأت أحوالهم وهناك رب فوق سبع سماوات وأنه حي قيوم لا يموت والإنس والجن يموتون نعم لقد مات محمد لكنه معنا في كل اللحظات معنا في صلاتنا أليس هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي هو معنا في حجنا في طوافنا وسعينا أليس الذي هو قال خذوا عني مناسككم معنا بسنته معنا بهديه معنا بسيرته معنا بأخلاقه وأخباره ولقد أمرنا الله بالسير على خطاه واتباع سنته فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بل لن نحب الله حتى نصدق في حبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم المطلوب منا الإكثار من الصلاة عليه فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة المطلوب منا العمل بسنته وعدم التهاون بها قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما المطلوب منا أن ننشر دعوته للناس في كل مجلس ومنتدى المطلوب منا أن نحبه حبا صادقا فلن نؤمن حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين باختصار المطلوب منا طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر مصداق قول الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته مات محمد صلى الله عليه وسلم وواصلت الأمة مسيرتها في نصرة دينها ونشر دعوتها مات من مات وما تعطلت المسيرة ولن تتعطل ولن تتعطل ولن تقف بموت أحد أو حياته لئن عرف التاريخ أوسا وخذرجا فلله أوس قادمون وخذرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج ابن ياسين والرنتيسي أبو الوليد وغيرهم من الأبطال أدوا الأمانة ونالوا الشهادة وساروا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه وطريق الأبطال سبقون إلى الجنة بإذن الله وأنا وأنت وأنت ماذا قدمنا ما هي اهتماماتنا ما هي طموحاتنا ما هي أهدافنا هذا هو السؤال وعليكم الجواب من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِّ على محمد في الأولين اللهم صلِّ على محمد في الآخرين اللهم صلِّ على محمد في الملائقه الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا محمدًا خير ما جزيت نبيًّا عن امته اللهم اجعلنا محمداً خير ما جزيت نبيا عن امته اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته اوردنا حوضه واصتنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تبتنا بعده اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فخذنا إليك غير مفتونين اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فخذنا إليك غير مفتونين نسألك الله حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم مرضع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أمتنا أولئك أمورنا اللهم رد حكام المسلمين إلى الحق يا رب العالمين قيض لهم بطانةً صالحةً تعينهم على الخير يا رب العالمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وثنَّة نبيك يا رب العالمين وَلِّي على المسلمين خيارهم واكفيهم شرارهم يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين في الرواق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي نيجيريا وفي تايلند وفي كل مكان اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا فلقد قل الناصر وقل المعين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذل من خذلهم صنع راضهم واحق اندماءهم وفك أسرانا وأسراغهم يا رب العالمين اللهم أنزل على أسرانا في العراق وفي قلت ناموا رحمةً وتأييدًا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعذبون عبادك اللهم اشتد وطأتك عليهم اللهم اشتد وطأتك عليهم اللهم اشتد وطأتك عليهم اللهم, وطأتك عليهم. اللهم انزل عليهم بأتك ومقتك إلى هالعق اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء ذو القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تمت العمليات, تمت الفنية, العمليات تمت الفنية في استوديو قرطبة الرقمي رقم الهاتف 45-93-409 قريباً قريبة. بسم الله الرحمن الرحيم البكاؤون البكاؤون البكاؤون نترك أمراضهم من أجل دنيا فاتت أو مراكز ومناصب تجاوزتهم لن أتكلم عن دموع نزلت من أجل أبنية أو دموع أهريقت من أجل غانية لا وربي إنما عن أشرف الدموع البكاؤون دموع فيها أسرار وعظام فيها قصص وروايات دموع فيها انطرخات فيها يا خالق ربط الافق والسماوات واذا سمعوا ما انزل مِنَ الرسل ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا مع الشاهدين انزل انزل يا دموع انزل انزل يا دموع انزل البكاء يا دموع انهم اقوام عرفوا ما معنى البكاء من خشية رب الارض والسماء البكاء عشق الدموع خشية لرب القلوب لكي يقسم خشور خافوا ألا يكونوا من البكاءين فقطوا للدموع أذرا البكاء انكب على وجهه وتكشف عنه بعض ثوبه. ثم جعل يخور كما يخور ثم هدى فذهبنا ننظر فإذا هو قد ماء وخوت البكاء البكاء أضمنك أيها العين إسمعي إسمعي إسمعي البكاء البكاء محاضرة للشيخ محمد بن سعد فقنة قريباً, قريبا قريبا قريبا محكمة, محكمة يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار وقفت الفتاة تحاكم أهلها فتاة تحاكم أهلها لا أجد من يستبع لي لا أجد من يفم لي أشعر في الوحكة وسط عائلة كبيرة كل فرد فيها مشغور بنفسي حتى تقود فتاة تزوج وأخرج من البيت لأرداح لأ وأتلبس الصعادة فتاة تحاكم أهلها عيش أسيرة الناس أخزان عمري زوجها والدها من ابن عمها وهي له كالي فكان أن تعرضت على شاف وخرجت معه ثم زنى بها. محكمة أبو معاقر القمر دون خوف من راجع أو شعور بالمسؤولية وقفت الفتاة, الفتاة, الفتاة تحاكم, تحاكم أهلها تحاكم أسلمت وتركت طربيتنا للخادم والمربيات والسائد فتاة تحاكم أهلها أطفق السكون محكمة. على المكان وهي تجتبر كلمة الحرة أخرجتها من قلب مكروم أيها القاضي أنا لماذا؟ من السبب؟ إهمال كيف كنت أختلط بأولاد الأقارب وجران نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أثرها هناك ضاع الأفاف كنت طفلة وكان القريب وحش كاسرا لقد لأت بينه وبين إهمال والدتي هي السبب فتاة تحاكم أهلها في حيقة ولكن بعد ماذا بعد قوات الأوان وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قتلها ومن كان السبب في موتها. محكمة وكفارق صديري آهات حتى تكاد جوانحي صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم فتاة تحاكم أهلها محاضرة للشيخ خالد الصقعبي قريبا قريبا هي الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الغذناني كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان شوق وحنين إنه الشوق والحنين إلى تلك الدار إنه الشوق والحنين إلى رضا الله شوق وحنين إلى مغفرته سبحانه إنه الشوق إلى النعيم المقيم الخالد في جنات ولها في مقعد صدق عند ملك مقتدر شوق وحنين إلى تلك الجنة التي فيها الحور العين التي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جانب شوق و إنه الشوق والحني شوق وحني إلى رؤية الملك العلام إنه الشوق والحني شوق وحني الذي أقوم مضاجع الصالحين العابدين الخائفين إنه الشوق الذي جعلهم يشمرون عن ساعد الجد إلى الجنة شوق وحنين إذن جد السير أخي وشوق النفس حتى تكون من أهلها وذلك بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد لأن الإكثار من ذلك هو غير أس الجنة يا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود من أن صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا أيذهب وقت وهو بالله يضائع إنه شوق والحني كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كم اشتاقوهم إليها هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس لينعموا بالجنة فلله كم من قوم نهضت بهم عزائمهم نحو الجنة فساروا إليها تحدوهم أشواقهم إليها ما ضرهم في الدنيا ما أصابهم فجبر الله لهم الجنة جزاء صبرهم شوق وحني من الذي يحول بينك وبين الفردوس الأعلى لجد الدنيا بمنذاتها وشهواتها هي تساوي شيء إلى ذلك النعيم فيا خسارة من لم يدرس في الدنيا غرصا كيف فاتك الغرس هنا ثم تطلب هنا تبا لذلك غرصه ما فاته من الخير وهو لا شوق وحني يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد اللذنان يا سلعة الرحمن ماذا كفتها شوق وحني محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي قريبا قريب. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ إلى كل جريب إلى كل مكلوم إلى كل منفوس إلى كل أعزق إلى كل حزين إلى كل من طال به المرض وقلت به الحيل وضاقت به السبل، إلى كل من نسي الله آل الأوام أن نرجع جميعا إلى الله وأن نتعلق بالله أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إلى دعاء لا لا لا إنه, الله الله إنه الله إنه الله الله. إنه الله, الله منك في الفضل الكبير إلهي ما تألت سواك عونا فحسب العون من رب قدير سبب الشفاء. ألا من هو إلا راكع أو ساجع لليدين رافع باب الشفاق رأيته الشفاء قد ثبتت رعشته ثم نظر إلى جسده وضع كاسه وعوفي في بدنه بإذن ربه قال والله ما زلت ساجدا أدعو الله وألح على الله وأبكي بين يدي الله أن يشفي أخي دعاء إنه الله إنه الله فرج الكروب نفس الهمور رفع ومنع خفض ورفع عز وأدل عافى وكتب الآجاء سبحانه من عزيز صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم أسباب الشفاء, أسباب الشفاء. محاضرة للشيخ عصام العويد قريبا مواقف لا تنسى طرقنا عليه الباب لا أحد يختح ولا صوت نسمى وكانت المفاجرة كان ميتا منذ أسبوع مات مخمورا مات في منظر تفشع له الأبجار أنا ينظر هلع وحوف إلى السماء ويخفي وجهه بيديه. وكانت فاتمة سيئة أخي أخي لا تحرم نفسك الجنة وتفكر تحال هذا الشقي ويوم يعفو الظالم على يدي تفكر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا تفكر يا ويلتا ليتني لم أتخذ ملانا خليلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني ما كنت من المعرضين يا ويلتا على صاحب أوفعري في المحرما يا ويلتا على خل استدرجني للمخدرة يا ويلتا على حديد سيد ليسنا يا ويلتا على صديق جرني للخنا يا ويلتا على أصحاب الله لا أحباب إلا يا على يشفع لا خلا ويرفع إلى البعض لبعض عدود إن المستفيد فمن ذا الذي يرجى وك ويتباه وملك في فصل القضاء مخالف فيا سيدي لا ترخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف مواقف, مواقف لا, لا محاضرة للشيخ علي آلياسين الآن في التسبيلات الإسلامية أو من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 نعمه أن نكون مهتدين نعمة أن نعرف الصح والخطأ نعمة أن نرتب صلواتنا ما معنى الهداية؟ الهداية أن يشرح الله صدرك لهذا الدين نعمة من في جنبي نور مثل الدين فطابا فأنار الوجه حتى ضاء بالنور شهابا الإنسان بغير الهداية يكون وبالا على نفسه وبالا على مجتمع وبالا على من يعيش حوله والله بعض الناس لا خطر على نفسه نعمة منسية هذه النعمة المنسية أن بعض الناس ينسى إن كان صالحا أن يفرح بهذه النعمة لكن إنسان يموت مو مهتدي مشكلة إنسان يموت ما يصلي مشكلة لا ترقح قال ما مش مشكلة نعم مشكلة ان يموت الانسان غير مفتدي هذا مولاه فاضحا لا يرى الا مهابا مغلص لله لا يرجو من الدنيا مثابا كلما نادى ملاجي لهدى المولى شابا عرب جيه نمرة واحد لساحة الزرنفات تاغل من بيت الريوس انسان من اسقط المجتمع مخدرات ومشاكل وعلى قول قسمان عندني شوف وجه العنز وحنو بيبن وجه الودر ست ثلاثين سنة عمر ما صل الله يوم واحد. أي شيطان مريض حل في قلبك الواعي وغطى مسمعا يتقدم يتقدم وصار الشيخ يكلفه بقراءة الاسئلة اربع سنوات وهم تقدم اشوي شوي صار يجي ثلاث ايام وغي بيومي الشباب الغافلين مطبلين النحن ما الذي تأخر كتب القرآن قلبا خاشعا كانت الآيات تبكي مقلتا نعمة منزية محاضرة للشيخ سليمان الجنة والشيخ صالح الحمودي الآن في التسليلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم إله, إله وإن رجعت إليك أتقبلني أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعفيتنا فأمحلناك وإن رجعت إليك بناك فمن يرد الله أن يهديه يشرح فدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل فدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يا اجياء يشرح صدره للاسلام اين الشجعان؟ اين الشجعان؟ يا لتو لله تومي واستغفيري من جنوبي انا تاعب انا تاعب ولكن حرارة هذا الذنب في طلبي كجاعة تار رب وادم منك ما دعيتني ورجنتني غفرت لك على ما كان منك ولاه بالك كن شجاع لو دواغ الظنوبك على السماء ثم استغفرت بي غفرت يا ابن آدم كن شجاع إنك لو أتنسني بقراب الأرض خطايا ما لقيتني ما تشرك في سديء ما عاتيتك بقرابها مغفرة توبة التوبة توبة التوبة السجاعة السجاعة الله الله يحب التوابين لماذا لا نتوب ويهب النادمين لماذا لا نندم إن الله يحب التواب ويحب النادم إذا الله يحبك يعمنك أنا الصعود لرشدين أنا الأواني فتوبين يا نفس عودي لرشد أنا الآوال فتوب فرمت بالرفاقة ودخلت في جسمي حتى خرجت في المكان الآخر فصبت بغيبوبة لم عمت لأن الله لم يرجع الأمر شجاعة تاعة تا شجاعة تائب محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشير الأنم آن في التسديلات الإسلامية كل المفرق يستعد ما من ورود الموت بدد قد أخلقت جهب الشباب وما مضى لا يسترد أو ما يخاف أخ المعاصي من له القرش الأشد يوما يعاين موقفاً فيه خطوب لا تحد فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحاد فَوَمَا يَفَافُكُ الْمَعَاصِي مَنْ لَهُ الْبَطْشُ الْأَشَادِ يومًا يُعَالِمُ مَوْقِفًا فيه خطوب لا تحاد أي متساقطون إنهم يتساقطون في الوحل أي وحل تريد يا من تتكلم تريد وحل الظلمات وحل المعاصي والسيئات إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات آه من المعصية ما أظلمه ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وبار إنها المعصية من الذي بدله بالقرب بحدا وبالرحمة لعنه المعصية. وبالجنة نارا تلظى إنها المعصية من الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نور حتى على الماء فوق رؤوس الجبال المعصية. إنها المعصية من الذي صلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتا كأنهم أعجاد نخل خاوية جمرت الديار أفتدت حروب حتى أصبحوا في الهاوية إنها المعصية ما الذي أغرق فرعون ما الذي أهلك قارون ما الذي أحرق هامان إنها المعصية مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم المتساقطون لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهران وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية الدائري الثاني بجوار مستوصف الأمين هاتف رقم 8231139 أو 8285405 جوال رقم صفر خمسة أربعة ثلاثة أربعة خمسة صفر اثنين واحد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته